يا بو فهد قلبي تقل فيه لحم سنه براسه تاجتك وارقى اسباب طير الموت والناس صيام باخر شهر تسقط ونائس يا جيني تنجي ما هم أشياء نفوقا ويرومنا على الخير وانطار وانطر واكفى عنه وياه يحوقا عجى الله إني ضايق إنما هصلي سجت المكذي العام هاخذ بها بين الصقا قيلي روكا لكن المدري عن مقابيل الأيام يالله هسا حضيت سعاد وفوكا يا الله اشاء اضريت ساد أنا فرقا انا غرامي شكى كنور المسا <تصفيق> هل كان اكبر ليل نوم يا لا طابنا من الليل ينام ما قام اكبر ضحا كل غدا تشفى الضروق اللامعه ما يشقع ما لا يعانك ما الصحاري بلده لحفة عهدي الهبا يهبر مقاب لحفة عهدي من شان نفسي للصقه راه عشوقه قلبي يسلسله القرانيس مريم هلل اذن بضد واغنى عالوقه اليك ضعت البطر وحروق الى الشام ضعته من بعض ضميرهم خانوقه في ديرة ما بهم زارة ومرشام بين القرم والهوج وشعى في بين القرم والهوج ما هذا الذي عشاقي من وشم فاويها يشمويا بارسوجا الكل من هم بل ما واجب بما نفسها على فعل المراجع كل بلاد يهجبنا جمال يا جمال تستار الطيب النبى من منع ما هو لا زاوي